صليل الصوارم نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدى به عزديني وذل البغى فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدى وإما ممات يغيظ العدى صليل الصواري شيد الأبا ودرب القتال أيق الحيا أبي اقتحام ييب ال الطغ ووكات مصطٍ صدا فق ي خيا لدرب النجاة لنمضي سويا نصد الغزاة ونرفاع مجدا ونعلي جباه أبت أن تذلى لغير الإله أبت أن تذلى لغير الإله صبيل الصالم نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغا وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد الأبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغا وكاتم صوت جميل صدا إلى الحق هيا دعانا لوال ساح المنايا لحربي عدا فمن مات منا فدا عن حما بجنات خلد سيغدو عزا بجنات خلد سيغدو عزا صليل الصوارى نشيد الموت ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتيم صوت جميل صدى صليل الصوارم نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتيم صوت جميل صدى